سلام على ملائكه الله وعلى اوليائه وعلى رسله وعلى اوليائه وعلينا معهم السلام اجمعين السلام على الملائكه الكرام الحافظين الضررات الكاتبين الذين يكتبون اعمال وحصون آجانا استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتح اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأنبياءك وجميع خلقك ألا إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك وما جاء به حق من عندك اللهم إني اصبحت اشهدك وأشهد منا يا ذاكوا حمل عرشك واملياك وارسل لك ورسلك وجميع خلقك لك وان سيدنا محمد الله عليه حق من عندك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملات عرشك وأنبياءك ورسولك وجميع خلقك أن لا إله إلا أنت وحدك شريك لك وان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك وما جاء به حق من عندك اللهم إني اصبحت اشهدك واشهد ملائكتك وحملة عرشك وانبياء ورسولك وجميع خلقك أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك وما أقُم من عندك رَبّي رحمني بِطَرْقِ المعاصي كلها كُلّها ورحمني مَا أَفْتَنِي ورحمني إدَاءَ وَفْتَنِي ورحمني بِطَرْقِ يا رزقني حسن النظر في ما يرضيك عني وارزق قلبي بك كما علمتني واجعلني نحو الذي تحبه ويرضيك عني نور به بصري وشرح به صدري وأطلق به لساني واستعمل به بدني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين إِلَّا بِكَ أَصْبَحَ الْأَمْرُ أَصْبَحْتُ مُرْضِيَاناً بِكَ وَلَا فَقِيرٌ أَفْقَرُ مِنِّي لَا حَوْلَ وَلَا عم عَمَارَ إِلَّا بِعِصْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَلَا قوة عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ إِلَّا بعون من اللَّهِ أصبح لا بالله وبالله اللهم صل وسلم نحيا ونموت وإلله اللهم من أفضل عبادك نصيب كل خير نقسمه من نور Witam serdecznie بركاتك serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam الرحيم Panie Przewodniczący, من النار Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie نعيم يا مالك الرحيم مالك يوم الدين Komisarzu! نعبد Komisarzu! نستعين Komisarzu! Panie المستقيم صراط الذين Panie عليهم غير Komisarzu! عليهم Nie ma w tym łatwościu, ale nie ma w tym ma w tym łatwościu, ale nie ma w tym łatwościu, ale nie ma آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن ربه وَالْمُؤْمِنُونَ كلنا آمَنَ بِاللَّهِ وملائكته وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ من رُّسُلِهِ وقال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 الله. ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا على القوم الكافرين الله أنه لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام خذ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيادك الخير إنك على كل شيء قدير تولج في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحيا من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حسار بسم الله Ina anzalna'o في leilat القدر وما adnaka Ma leilat القadr Leilat القadr Khairun min al-fishar Tänzal'u Al-Malaiqat War-Ruuch Fiiha b-Idni Rabbim min kul Amr s Allahu Akbar. Allahu Samad. had. Bismillahi r-Rahmanir-Rahim. Samad. الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤ أحد بسم الله الرحمن الرحيم من شر ما خلق ومن شر غاسق ندا وق ب ومن شر النفاثات في العقدي ومن شر حاسد ندا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس Wszelkie prawa zastrzeżone. الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَبْغِ لِي ليمن انفسكم من الخير تجدوه عند الله هو خير واعظم اجرا الله ان الله الله على sallallahu الله wa ala alihi wa sahbihi wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa Szlemy te słowa, ale nie ma na mnie, nie ma Waṣ-ṣlamat-sliman, wa `ala alihi sallallahu `alai wa `ala alihi wa wa سلمت صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعود بك محمد صلى الله عليه وسلم في المرسلين كذلك يجزي الله المحسنين انهما من عباد المؤمنين فضل الله علينا ووفرنا عذاب السمع اني توكلت على الله يا ربي وربكم ما من إلا هو آخذ ربي على صراط مستقيم سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Give بسم الله ربا وبالاسلام دينا وبالقران ايمانا وبالكعبه قبله وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله Bismillahimasz Allah. Bismillahimasz Allah. Ba kana Allah. Allah. min Allah. Allah. تو بالله ربن وبالاسلام دينك وبالقران ايمانا وبالكعبة قبلة وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله إلى هيد الله وحده له وأن محمد عبده ورسوله وان ما جاء به حق من عند ربه استحنا بذكر الله وآيته وهو خير الفاتحين ربنا أزلنا منذ المبارك من تخير المنزلين في ديننا ودنينا وآخرتنا يا أرحم الراحمين ربي أعوذ بك من همذة الشياطين وأعوذ بك ربي ان يحضرون سبحان ربك من همذة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملك يوم الدين Panie نعبد Panie نستعين Panie Komisarzu! Słuchaj, Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie يم صددا فهم لا يقصرون وسواء عليهم اانذتهم امنتهم امنتهم امنتهم لا يؤمنون إنما امنتهم من امنتهم امنتهم امنتهم الرحمن بالغيب امنتهم امنتهم امنتهم كريم نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثل الأصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا رسلنا إليهم وثنين فكذبوهما فعززنا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشار مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إليكم لا مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لا إن لم تنتهوا لا نرجو منكم ولا يمسناكم منا عذابنا لي قالوا صائركم معكم أين ذكرتم بلنتم قوما مصرفون وجاء من يسعى. قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم أجرنوى. Nie شيئا ولا يقدرون إني ale nie chcę przyjąć żadnego zadania, ale بما غفر لي ربي وجعل بِذِكْرِ الْمُفْرَمِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ بَادِهِ مِنْ من مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حسرات على العباد ذا كانوا به يستهزئون الم يروا كمالكنا قبلهم من القرود لا يرجعون وان كل لما جميع محضرون وايه لهم الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعجون القديم الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق كلهم في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريات في الفلك المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإنا شنغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يفهدون إلا رحمة منا وما خلفكم لعلكم ترحمون اليوم في شر فاكرون هم وأزواجهم في ذرال على ذرائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون السلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِنَّ الَّذِينَ هذا صراط مستقيم لَيُسَمُّونَ الْمَوْتَ حَقًّا وَمَا هُوَ حَقٌّ وَإِنَّ اللَّهَ Śruja jestem w tym momencie, gdybym nie był w stanie zjednoczyć się w tym momencie, gdybym nie był w stanie zjednoczyć się w tym نصحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمر ننكسه في الخلق افلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين لتنذر من ويحق القول على الكافرين فولم يا خلقنا لهم مما عملت دينا فهم لا أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله لعلهم يصابون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محطاب فإله هو خصيم مبين وغرب لنا مثل ونسي خلقه قال في يحي العظام وهي ربيب قل يحييها الذي نشاه ولا مرات وهو بكل خلق عليم أهلا Któreś الشجر się w tym momencie, kiedy <śleski> mówimy o tym, co się dzieje Pani przewodnicząca! Panie komisarzu! Panie komisarzu! Panie komisarzu! Panie في Panie komisarzu! Panie komisarzu! واحد النزهه ان السماء دنيا بسيده الكواكب وحمى بكل شيطان مالت لا يسمعون الى الملائله علا ويقذفون من كل جانب الدحور ولهم عذاب واصب الا من خاطف الخطفه فاتبعه شهاب زاقم فاستفتهموا اشد خلقه من خلقنا. انا خلقناهم بطين لازم بل عجبت ويسخرون واذا ذكروا لا يذكرون واذا راوا ايه يستسخرون Mówię, że nie jestem w stanie się z tym Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! تَكُونُوا Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! لا كد علينا بفعل انهم كانوا لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون اين ذلك القرآن ذاك شاعر مجنون مرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه مكرمون في جنات النعيم. على سلم معين بيضاء لذات للشاربين لا فيها ولا هم عنها ينزفون وعندهم خاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكلوم إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون قال هل أنتم مطالعون فالطلع فراءه في سواء الجحيم قالت الله إن المحضرين فما نحن بميتين إلا متتللون وما نحن بمعذبين إن هذا لا هو الفوز العظيم إذن هذا فليعمل العاملون أهذا لا هو الفوابا على ولا قد الله قبلهم هو أهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا علي في الآخرين سلام على نوح في العالمين إن كذلك المحسنين Cześć, witam serdecznie. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Witam serdecznie. فتاولوا عنه مذبيرين فراغ إلى الياقين فقال ألا ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليامين فأقبلوا إلي ينزفون قال أتعبدون ما Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, ربي Komisarzu, Panie إني أرى في المنام أني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تمعه ستجدني إن شاء الله من Cyber, inna. In Słuchaj, Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, من Komisarzu, Panie فَأَنْتَ تَدْعُونَ آبَاءَ وَتَغْرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ وَالْوَلَدِ تَذَكَّرُوا فَإِنَّهُ إِلَّا سَنُدْخِلُهُمْ فِي الْجَنَّةِ هُوَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ نُمَنُّ لَهَا لَآلِي وَإِنَّكُمْ وَإِنَّ فساهم كان من المضحضين فالتقمه حوت وهو كان من المسبحين للابث لا في بطنه إلى يوم يبعثون فلابدناه فانبتنا عليه شجره من يهدي وارسلناه الى مئتي الفين وياسين فامنوا فمتعناهم الى حين فاستفتهموا الى ربك البنات ولا هم البالون ام صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت لمات انهم إنهم لا محضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين سبحون وإن كانوا يقولون لا عندنا ذكر من نوالنا لا كنا عباد الله المخلص فكفرو به فسوف Gdzie znajdują się w tym momencie? Otóż w tym momencie znajdują się فَإِذَا نَزَلَ والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم جاء الله كل ذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموتى والحياة ليبلوكمه الذي <سؤال> خلق سبع سماوات انتباهك ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصره هترى من فتور ثم ارجع البصره كراتيني القالب لقلب البصر خال خاسئا وهو حسير ولا قزي من السماء <تصفيق> أصحاب السعيد إن الذين يخشون رباهم بالغيب لا مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو به إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو جعل لكم الأرض ذنون نمشو في ملاكبها I na شيء kiedy się im posyle, amenadę lady, uważam, że to nie tylko wintoń, ale مكبا على وجهه <تصفيق> أم يمشي ساوي على صراط مستقيم قل أول الذي عمشأكم وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ والمصار والفئذة قليلا <تصفيق> ما تشكرون قل الَّذِي في رضي Och, ja, ja, ja, ja, ja, امي يشهر الكفيرين من عذابنا لله الرحمن به وعليه توكلنا من هو في Jete kom اننا شئات الليل هي اشد وطئا ومقيلا ان لك في النهار صباحا طويلا اذكر اسم ربك واتب التلي تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو الفتاح والعليم اصبر حول النعمة ومهلهم قليلا <تصفيق> إنا لدينا كالا <الكارى تصفيق> وجحيم <تصفيق> وطعاما غصة <غصات> وعذابا نليما <تصفيق> يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا <تصفيق> إنا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> رسولا شاهدا عليكم كمان أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه اخذا وبيلا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعلوا الوداء نشيبت السماء Mówiąc o tym, co mówię, to mówiąc o tym, co mówię o tym, co mówię o tym, co من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علما ما أن لن تحصوه فتاب عليكم فخرا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوا عند الله هو خير واعظم اجرا مستغفر الله ان الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد العزيز والله العزيز والله والله والله وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وذلك على محمد وعلى أمين. ال محمد, محمد, محمد, آه. محمد, محمد آه. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد برحمتك يا الله أمين. امين اللهم اعنا على ذكرك أمين. وشكرك وحسن عبادتك اللهم إن عبيدك بن عبيدك بن امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم من هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغلومنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا صرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غرام إنها مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ألف بين قلوبنا مم. اللهم اصلح ذات بيننا مم. اللهم اشف مرضانا مم. اللهم اشف مرضانا واشفي أنا المسلمين اللهم رحمنا وارحم موتانا وموت المسلمين برحمتك يا رحم الراحمين والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ادينا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا عن طريق الهدى إنك سميع الدعاء يا أرحم الراحمين الصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة